إذا فلما استئسو منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف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 وَمَا Panie إِلَّا بِمَا Kultury, وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي وَالْعِيرَ الَّتِي أقبلنا فيها وإنا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 وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُفَ تؤتذكُر يوسف تفتَّأ تذكر يوسف فحتَّى تكون حرطا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي أشكو بثي وحزني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 قال إنما اشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تياسوا من روح الله إنه لا لا يئس من روح الله إلا القوم الكافرون. قدمت لكم هذه من موقع